نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم، ووَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّنَّهَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَذَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَيَرْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وزرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 يسر بها هؤلاء، فقد وقّلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين. هؤلاء كالذين هدى الله تبيه دهم قتده. قل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. إن هو إلا ذكرى للعالمين.